أصوم عن كل الخطايا وشومي وافطر على ذكرك ورجوا يهرب ما غير حبك يا إلهي دوبي الله احلى السعاده بنجوة يا رب عرفني بك ويا رحومي وعرفني بنفسي وعلى فيض حسناك أبد قرب منك وأنهى العلوم